فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أحينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيع 117. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء 118. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نذلا قل هل ننبئكم بالأغسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا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 117. واتخذوا آياتي ورسلي هزوا 118. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا 119. قالدين فيها لا يبغون عنها حولا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 شر مفلكم يوحا الى انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا